طموحنا غدنا والوعد والامل طموحنا جيل الى العلا يصل طموحنا غدنا والوعد والأمل طموحنا جيل الى العلا يصل طموحنا جيل إلى العلا يصلوا العلا يصلوا طموحنا بالاخلاق يبنينا صحن ومدرستون بيت يربينا طموحنا دينا بالأخلاق يا ربنا صحن ومدرستون بيت يربينا صلاتنا أماننا فأيوجدتنا وذكرنا لربنا سبيل فرحتنا حبيبنا. والدين لنا رفق واحسانه لان باللهما للفوز عنوانه والدينا لنا رفق واحسانه لان باللهما للفوز عنوانه كشمس عالمنا للناس نلتزم مثل همتنا كالعهد ننتظم كشمس عالمنا للناس نلتزم مثل همتنا كالعهد ننتظم من اجل امتنا كالعقد ننتظم روحنا بنا بالاخلاق ابنينا صح ودراسه بيت يربينا بالأخلاق يا بنينا صح ومدرسة بيت يربينا صلاتنا معننا جنتنا وذكرنا حبيبنا قرآننا والله غايتنا والخير في قلوبنا تسودنا هممنا تسودنا قيمو والبذل شيمتنا والجد والكرمو بالصحائفنا فنصائرنا لله وجهتنا بالله نعتصم لله وجهتنا بالله نعتصم لله وجهتنا بالله نعتصم طموحنا غدنا والوعد والأمل طموحنا جيل إلى العلا يصل طموحنا غدنا والوعد والأمل